الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الخلق رب القدر من القدر محمدا العظيم غنى العظيم رب العزة ورب العزة ورب العزة ورب من ملك المنايا جميعا ومن ملك تعالى ومن عاشت فما له ومن القهر ما إليه المصير uh Amen, no, no, no, no. خرج هو وأبوه في بني إسرائيل فسليمان وداود من أنبياء بني إسرائيل وقاتلهم واميرهم محمد صلى الله عليه وسلم معصورون عن كبير الذنوب فضلا عن صغيرها فلا تجد نبيا جملا ولا تجد نبيا شوض الخمر ولا تجد نبيا اتى بشيء يفزح فيه وهو ما يعرف بخوارق المروءه أن الأنبياء عند غيرنا عند بني اسرائيل عند أهل الكتاب من يهود ورصارى المشترك بيننا وبينهم أسماء الأنبياء فقط إذا قلب الباحث في صفحات التوراة وجدت من الله داود وبالعبراني دابة ووجد سليمان وبالانجليزيه صنما لكن هؤلاء الانبياء صورتهم عند اهل الكتاب ليست كصوره عندنا فتجد مثلا نوح وهو اول الرسل بعد ادم وهو نبي من اولي العزم من الرسل انظر لوصفه في التوراه نوح شرب الخمر حتى تكل فدخل خفاء له فتعرى فأبصر أحد أبنائه عورة أبيه. لوط بعد هلاك قريته. رجال في القرية تقول التوراه إن ابنة لوط لما هلك كل الرجال قالت أحدهما للاخرى لم يعد رجال في القرية كي يدخلون علينا فلما بما نفق أدانا خمرا فنفجع معه فنجب الأولاد وبالفعل حصل حال الأنبياء عندنا ليس كحال الأنبياء عندهم داود دا ذات النبي الملك فأرسله في الغزو وأرسل وراءه من يقتله حتى يذني بمرأة أوريا هذا وصف الأنبياء عند أهل الكتاب من يهود ونصارى أما عندنا فهم صفوة الخلق ونففهم اشرف نسب ولم يعرف أنه قد أتى نبي بفاحشة قبل واحتفظ سليمان ذات النبي الملك ابن النبي الملك أنثر عليه وعلى أبيه كي نحكي قصته من القرآن الذي أنزله الله وصبيت الحديث بعنوان وقفات حسان مع نبي الله سليمان مضفئا سليمان مما نسب إليه بل وقفات يقش معه كل رجل كي يتعلم منها قال تعالى وورث سليمان داود. ما المقصود بالميراث يا مسلمون هل ورث سليمان المال المال من ابيه داود؟ الجواب لا لانه قد جاء في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الأنبياء إلى نور ما تركناه فهو صدقه فما المقصود بالميراث الذي قاله الله وورث سليمان داود الميراث هنا ميراث الحكمة والنبوة والكتاب وليس ميراث دينه فابراهيم كان نبي وجاء ولده إسماعيل نبي واسحاق نبي ومن وراء اسحاق يعقوب ويوسف وهم انبياء ذريه بعضها من بعض اما سليمان فقلت اول وقفه سليمان والهدهد وثاني وقفه سليمان والمرأتان وثالث وقفه سليمان والصافنات الجياد والوقفة الأخيرة سليمان والذي عنده علم من الكتاب أن سليمان والهدهد وأذكر الحضور فرضا فرضا بما قاله الإمام الطبري. في من يقرأ القرآن ولا يقه معانيه فهو يصفه كالزوامل تحمل الاسفار بل وأحجد إن وعنت حافظا للقرآن إن سئل في معنى آية لا يفقه معناها قال الطبري عجبت لمن يحفظ ويحمل كتاب الله ولا يفقه معانيه فأنا له أن يتلذذ به سليمان والهدف ما الحكمة من وراء هذه الوقفه معلوم لما حشر لسليمان جنوده من ام وجن وطيش قال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين الجندي الوحيد الذي لا يتعدى وزنه اكثر من نصف كيلو جرامات ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ هل تغير الهدهد عن موعده هل تغير ذلك الجمدين عن موعد قائده انظر تامل فمكث غير بعيد لم ينفض المجلس فاتاه الله, فآتاه الله بالهدهد كي يعلم النبي الملك ابن النبي الملك السؤال هنا اين كان الهدهد يا مسلمون انظر ياتي ذاك الطائر في عزه شديده جندي يقلم قائده بلسان فيه سلطان وحجه اين كنت يا هدهد بعد ان علم الهدهد أن سليمان يتوعد لأزبحن انظر ثلاثة دوء من العذاب لأعذبنه عذابا شديدا أو لأزبحن أو ليستاني بسلطان مبين. ماذا كان رب الهدهد جاء في عزه وانظر لنغمة الحوار الهدهد يقول لسليمان أحطت بما لم تحط به عزة وجئتك من ثبأ بنبأ يقين لم يقل الهدهد وجئتك من ثبأ بنبأ إلا ما قال نبأ يقين لا يحتمل الشك والريف البت ما هو النبأ يا الوقفة. هل يشهد الحيوان على ابن آدم في كفره وشركه؟ هل يعلم الحيوان؟ هل يعلم الجماعة؟ إن كان ابن آدم يعبد الله ويوحده أم يكفر به ويعبد غيره؟ انظر للهدهد ستعلم الجواب من القصة إني وجدت مرأة تملكهم النبأ ورؤتيا من كل شيء ولذا عرش عظيم قلت قلت هل يعلم الحيوان إن كان طائر إن كان من جواب الأرض إن كان ابن آدم يعبد الله ويوحده أو يكفر به ويعبد غيره انظر الجواب ستعلمه من الوقت إني وجدت امراه تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هل يعلم الحيوان مدى رغب العيش الذي فيه ابن آدم حتى يقول الهدهة ولها عرش عظيم فيصف عرشها بالعظم بل علم الهدهد شيء ربما لم يتفطن له المسلمون لم يفطن له المسلمون أنه قدم خبر أقول قدم خبر ملك المرأة على القوم على كفرهم وشركهم بالله فأول جنود هذا الخبر إني وجدت امراه تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ماذا وجدت يا هدهد وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله سبحان ربي علم الهدهد ان القوم وملكتهم يسجدون للشمس من دون الله فعلم الهدهد كفرهم مش كده وبس بل علم الهدهد أن هناك شيطان فقال وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل سبحان ربي لم يذكر الهدهد الخبر بل استنكر الهدهد كفر بني ادم فقال الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئه السماوات والارض دم يستنكر عليهم ده استنكر عليهم, عليهم بشتا وقال الا يسجدوا لله كلمه الا اداه تحذيب وحسب بمعنى ايه لما تيجي تحث شخص على يفعل شيء تقول له الا فعلت كذا؟ الله ضميت الجماعة بتحثه وتحذته على فعل المأمور به الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض استنكار من هذا الطائس سبحان الله بل أول من اعلن التوحيد في هذه الأرض الكافرة هو الهدف بعد ما قال قوله تبرأ وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أول من أعلن التوحيد في أرض كافره كان الهده والحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد من في المسند قلت لك المقصود من الوقفة هل يشهد علينا الحيوان في كفرنا أم إيمان وفي إيماننا؟ قلت نعم. راعي عدا ذئب يوما على شاه. فانتبعها منه الراعي فأقع الذئب على ذنبه. انظر، وأنا أتيك بدليل آخر من السنة. والحديث رواه أحمد من حديث ابي سعيد الخدري. عاد الذئب يرمى على شاة فانتزعها الراعي منه فقال الذئب للراعي اقول فقال الذئب للراعي بعد ان اقعد الراعي جثه على جند واعطط فقال الذئب الا تتقي الله اتمنعني عفا من رب قنيه الله فقال الراعي يا عجبي ذئب يتكلم قال الذئب للراعي الا ادلك على اعجب من هذا محمد صلى الله عليه وسلم بين النخله يخبر الناس بانباء ما قد سبق علم الذئب ان رسول الله قد خرج قل يشهد كل من في السماوات والأرض من ان وملك وجن وطجر كل دبت ذبت على الأرض تشهد لابن آدم إن كان مؤمنا وتشهد على ابن آدم إن كان كافرا وسكت لك الدليلين الهدهد والربيه أحمد لكن السؤال لماذا اختطى الله الهدهد بهذه المهمة ماذا ممكن جني يروح أرض سبع في أبلغت كانت فيه الملكة التي تملكهم كانت بأرض اليمن وعرص سليمان بالشام في أرض فلسطين فكم المسافة الشاسعه البعيدة بين اليمن وفلسطين اليوم ولكن للهدهد خصيصة اختصها الله به لم تكن في أي دبة على ظهر الأرض أكرر في الهدهد خصيصة خصها الله به لم تكن في دبة دبة على ظهر الأرض فما هي تلك الخاصية روى البخاري في صحيحه والإسناد إلى ابن عباس صحيح قال ابن عباس التفت كانوا إذا أعودهم الماء في القفار في حال الأسفار سوف أفصل افضل الحديث جاء الوجهت بالقمة التي أودعه الله فيه فنظر في بقاع الأرض تحت تخومها فنظر إن كان بهذه الأرض ما دل الناس عليه فالتلقبوه والتلقبوه أكبر كان الناس والكلام لابن عباس والإسناد إليه صحيح رواه البخاري ايه فطيره الهدهد اللي ربنا ذكره في القصه دي الطائر الذي لا يبلغ اكثر من 500 جرام انظر لهذه الملكه التي اودعها الله فيه قال ابن عباد كانوا اذا اعوذهم الماء في القفار حال الاسفار القوافل المسافره اي قافله مسافره والماء انتهى ونفذ ياتي الهدهد بالقوة الذي أودعها الله فيه فينظر في هذه البقاء المكان للقافلة أو القبيلة التي ترخل ووئفت فيه ينظر الهدهد في هذه البقاء تحت تخوم الأرض إن كان بها ما ينظر فيرى الماء فيدل الناس عليه فيستخرجوه ويستمدسوه بقى الهدهد ده بيشوف الخلف اللي في الأرض قال لي احد الناس إن الوزه لا يأكل من على فتح الأرض والحكمة في ذلك أن من قاره لا يأكل إلا من بين التراب من تحت فتح الأرض سبحان رب ذاك الطائر الذي قال ويصف الله الذي يخرج الخباء في السماوات والأرض والخباء هو الغيب الوقفة الثانية سليمان والمرأتان قل سليمان النبي الملك كان يقضي والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه أن مرأتين جاءت نبي الله داوود تختصمان في ابن له ما أكله الذئ من النساء أحدهما كبرى والأخرى صورة اللي تنقل الوحدة معها ولد فجاء الذئب فأكل أحد الغلامين فاقتصمها في الإد كل واحدة تدعي ان الإد ما؟ لها فذهبت إلى نبي الله داوود فقضى داوود للمرأة الكبرى بالولد فخرجت تبكي فقابلتا سليمان وقصا عليه القصص فقال سليمان لو كنت انا لما قضيت بهذا بما قضيت يا سليمان قال ائتوني بسكين اشق الغنائم بينهما نصفين فقالت الصغرى لا تفعل فقبى به للصغرة علم أن الولد للصغرة وليس للكبرى لأن الأم لا تفيق على ولدها ذلك أن الكبرى ليست لها فقالت تعب شقه بيننا فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها انظر لربك لما قال ففهمناها سليمان الوقت الثالثه سليمان والصائنات الجنان ما هي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجار ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ما هي الصافنات الجياد قال أمام الثوري فيما أورده الحافظ بن حجر في الفتح الصافنات الجياد الصافنات جمع صفن اي صفن فرد الفرس او اي دبه من ذوات الاربع احنا بنقول ان دي اربع رجول هذا غير صحيح اي دبه من من ذوات الاربع الاثنين اللي قدام ايه يدي اللي ورا هما رجلين صفن فرس هي الوقفة التي يقفها الفرس وهو يثني يثني يعني يثني بالعالمية يثني حافر أحد يديه يعني إيه الاثنين اللي, اللي قدام في الفرس إيدين يقف الفرس كده وقفة أنديكة ويره تنينك الحافر بتعقيد من الإيدين الأولين وقفة كده فيها سبحان الله زينة والخيل والبغار والخيلة والحميرة والبغالة لتركبوها وزين حتى العرب تتفاخر بالخير شوف لما المصنع في الوقت دي دي المقصود بإيه بالصافنات الجياد سليمان هو يتفقد الخير لإعدادها للغزو في سبيل الله إن شغل عن وقت صلاة العصر حتى توارت بالحجاب ما هي التي توارت بالحجاب الشمس انظر اذ عرض عليه هذه الصافوات الجياد عما يتفقدها وابص عليها ابص على بندق حتى توارت بالحجاب هي الشمس غابت ففات سليمان وقت صلاه العصر انظر ماذا قال ولم يكن السبب سبب دنيوي انما كان سبب شرعي يعد الخيل للجهاد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت أي توارت الشمس بالحجاب فقال للخيل ما كان لك أن تعطليني عن صلاتي ردوها علي قال لجندي ردوا إيه الخيل علي فتفق مدحا بالسوق والأعناق أرجح الأقوال على أنه باع جزء وذبح جزء إنه مسحا بالسوق أي السوق التي يبيع الناس فيها والأعناق أي ذبحها وقال البعض كان يمسح على ظهورها لكن الأرجح ذبح جزء وباع جزء والخيل في شرع من قبلنا كانت حلال ورباح أكلفا وهنا رسالة لكل غني، ولكل صاحب مركز ولكل رجل يشغله أي سبب من أسباب الدنيا عن دينه لك في سليمان اسوه شغله سبب شرعي فقطع هذا السبب أن التجار أن كل رجل له شواغل من شواغل الدنيا تعطله عن صلاة جماعة فأقول له تمثل بسليمان أقول قوي هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل.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 على محمد وآل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الوقت الرابعه سليمان والذي عنده علم من الكتاب علم سليمان الخبر فقال لجنده ايكم ياتوني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين من الله يجب لي عرش بن وأمره كان للإنس والجن انظر قال عفريت من الجن طبعا القصة بعد من هدهد رائز هد كتابي فألفه إليهم الآيات لكن بعد كل هذا ماذا قال لجنبي أيكم يأتوني بعرشه من الله يجبني عرش بن قيس انظر قال عفريكم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الآيات السؤال مع الوقفة والحكمة من هذه الوقفة أيهما أفضل عند الله صالح البشر أم الملائكة أيهما أقوى الجن أم الإنس؟ اكرر أيهما افضل عند الله صالح البشر أم الملائكة؟ أيهما أقوى الجن أم الإنس؟ من هذه الوقفه تعلم الجواب إن شاء الله. قال عفريت من الجن إيه عفريت وإيه من الجن؟ أليس الجن كلهم عفاريت؟ لا قال ربك قال عفاريت من الجن ولم يقل الله قال رجل من الجن كما قال في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وهل في الجن رجال نعم في الجن رجال ونساء وصغار وكبار مثل الإنس تمام لكن لماذا خص الله الذي قال بانه عفري قال الحافظ ابن حجر من بعد كتب ابن عبد البر ابو عمر الجن مراتب الجن مراتب درجات صغير ويكبر ويكبر إيه هي بقى مراتب الجن قال الجن في أول أمرهم لما يبقوا صغار والجن لسه مولود كده اسمهم أرواح فإذا كبر واشتد خبث الروح وكفر صار شيطان وذكر الله الشيطان في القرآن وذكر الجن في القرآن وإذا اشتد خبث الشيطان صار اسمه مارت والحديث أن صورة البقره لا تستطيعها المرده ولا البقرة اشتد خبث الشيطان صار كبر بقى ايه اشتد خبث المارد وقوي صار عفريت ويقال له عفريت أو نفريت والنحرير ولده فالعفاريت هي أعطى مراتب الجن واشدها واقواها على الاطلاق اقوى رتبه يصل اليها الجنين رتبه ايه إنه يبقى اخرين لذلك قال الله قال عفريت من الجن لكن سبحان الله اقوى الجن ذكر الله قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف الطرف رمضه العين تقفلها وتفتحها اترك من الجن يقوم يقول انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قبل ما يقضي المجلس بتاعك ده يا نبي الله سليمان عاش القصه يكون عندك لكن انظر قال الذي عنده عنده ايه علم انظر لسلطان العلم من الكتاب اي كتاب هو المذكور قال اهل التفسير الكتاب المقصود هو التوراه والذي عنده علم من الكتاب هل هو انسج هل هو جني؟ من هو لم يذكره الله باسمه ولا برسمه بل ذكره بأنه عنده علم من الكتاب قال أهل التفسير إن الذي عنده علم من الكتاب لم يكن نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عفريت من الجن إنما كان رجل من الإلم تقي خفيف سال الله باسمه الأعظم أن يكون العرش بين يديه فكذل اكذب قلت سبب الوقفة أيهما أقوى الإنس أم الجن ربك لما قال قال عفريت من الجن وقلت لك أقوى وأكى وأعلم مراتب الجن ينعطرين شوف ربك يقول إيه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في غضب عين من باء عنده علم من الكتاب قال أهل التفسير هو رجل عابد من بني إسرائيل تقي خفي سأل الله باسمه الأعظم أن يمس العرش بين يديه فكان من أقوى يا مسلمون الإنس أم الجن الجواب الانسي بتقواه لله الانسي بالعلم اقوى من اعتى مراتب الجن وهم الغفاري والشيء بالشيء يذكر ايهما اصلح وأفضل صالح البشر عن الملائكه نحن ان من اقوى الانسي بتقواه بشرط التقوى اما الافضل عند الله هم صالح البشر لأن الملائكة خلق فطرها الله على عبادته وتوحيده فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن الإنسي خلق الله فيه الخير والشر قال وهديناه النجدين وقل الحق من ربكم فمن شاء ان يؤمن ومن شاء فالإنسي مخير بين الإيمان والكفر أما الملك فليس مخير إنما مجبور ومفطور على العبادة فاللي مخير أفضل واللي بيتعرض لشهوات ويبعد عن الشهوات ويتقي الله أفضل أن المفطور على العبادة بالطبع الذي يغفر طاعة الله طاعة الله على طاعة غيره وأكمل ان شاء الله بعد الخطبة في شبهة شديدة ربما تخفى على الكثير من المسلمين لا علاقة بموضوعنا هذه الشبهة التي يتناوله أعداء الاسلام ويقولون بلسان سخرية إن القرآن يذكر قصة نبي مع هدهد القرآن يسمي سورة نهى الفقرة القرآن يتكلم عن الحيوانات والحشرات النب النحر وهناك شبهه اخاف ان اطير وانا على المنبر فاذكرها ان شاء الله بعد الصلاه اللهم وفق لنا هذا البلد واسترنا في امرنا اللهم هدينا واغفر عنا بل أريد ان انبه الحضور فردا فردا على سنه مهجوره للاسف جن نتائج اليوم اذا دعى الامام على المنبر خطأ يقع فيه الإمام ويقع فيه المأمن هذا الخطأ الشائع ما هو من البدع التي انتشرت أن يرفع الإمام على المنبر يده دليل الشيخ روى الإمام مسلم في صحيح أن أحد الصحابة رأى أحد الأمراء يرفع يديه على المنبر فقال الصحابي ولم يخطر نسمه قبح الله هذين اليدين أو هاتين اليدين ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعها وما رأيته إلا أنه كان يشيرها كذا أو يرفع السباب لما ده الخطأ الشيء اللي بلقى في مين الإمام على المنبر ما يرفعش إيده لما يجي يدعه إنما يشير ويرفع السباب طب يا شيخنا ده الحديث صحيح ان الله يستحي ان يرفع العبد يده ويردها صفرة قلت لك يستثنى من هذا الحكم صلاه الجمعه فالمأموم الناس بترفع ايديها امين امين لا ترفع يدك ليه انما جعل الامام ليؤتم به الامام لم يرفع يده وأنت تتبع بامامه فهل ترفع يدك لا إنما إن أردت أن تأتم بإمامك إما أن ترفع السبابة وإما أن ترفع فلا حرج يبقى الناس المسلمون في كل المساجد من السنة المهجورة وعلّت محلها تلك الفدعة المشهورة وضع اليدين حال دعاء الإمام على المنزل وصلت إلى مرة يبقى السنة تعمل إيه إما أن ترفع السبابة تأتم بإمامك إذا رفع وإما أن تؤمن ولا ترفع يدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في امرنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك لا علينا اللهم حكم ولا تهمهم واهد قادتنا الى ما فيه رضا ربنا وصلاح شعوبنا يا من بكل جميل كثير انت حسبنا ونعم الوكيل واكرم الصلاة